لِيَجْزِ اللهُ الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ النَّبِيُّ نُورَهُ هُمْ مِن اهل الكتاب بنصيصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون فريقا تقتلون وتاثرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وَأَضَلْ لَمْ تَطَوُّهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أُقْلِلْ أَزْوَاجُكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن واسدحكن سراحا جميلا وان كنت تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ نبي إم من يأتي منك نبي فاحشة مبجنة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير.